وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروى في حج أو عمرة ماشية وكانت مرأة ثقيلة فجاءت حين صرف الناس من العشاء فلم يقضي فلم تقض طوافها حتى نودي بالأول من الصبح. فقضت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم, ينهاهم أشد النهي فيعتلون بالمرض حياء منه فيقول لنا, فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بحديث هذه المرأة ابنة عبد الله بن عمر وزوجة عروة بن الزبير ماذا كان حالها؟ امرأة ثقيلة ثابطة وهذه الاوصاف من صفات المدح في نساء العرب فكانت يمتدحون المرأة بثقلها وبضخامة جسمها وبهدوئها في مشيتها كما يقول تمشي الهوين من بيت جارتها إيش؟ لا ريث ولا عجل إيش؟ تمشي ايش من بيت جارتها مور السحاب لا ريث ولا عجل وإن كانت الخنساء عابت على هذا وقالت جعلتها خراجة ولاجة هل قلت كما قال الآخر تعتل لجاراتها فيزرنها أي همنا مشي مشي السحابي لا مور ولا عجل فكانوا يتمدحون النساء بهذه الصفة وهذه المرأة كما وصف مالك رحمه الله في هذا الأثر تخرج من بعد خروج الناس من صلاة العشاء أي حينما يخلو المكان وكان ذو الفضل أو دوات الفضل يتخيرن وقت خفة الزحام. ولعل هذا من واجب المراه ايضا في مجيئها الى المجتمعات العامه ولو كانت للعباده كالمساجد اليوم والمسجد النبوي اليوم والمسجد الحرام والطواف اذا كان بمكنه المرأة ان تاتي الى احد الحرمين في غير ما وقت زحام لتنال فضيله الصلاه في احد الحرمين بألف صلاة في المسجد النبوي الشريف وبمئة ألف في المسجد الحرام أو بالطواف بالبيت أو بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأولى لها أن تتخير وقتا قليل الزحام عن غيره فهذه متى كانت تاتي حين ينصرف الناس من صلاة العشاء ايش اللي بيجي بعد هذا كل واحد حيذهب حي لبيته ويكون السعي ويكون مكان السطى او المسعى قليل الزحام ولا كثير قليل الزحام فتتخير هذا المكان ثم يقول فتبدأ في طوافها بعد انصراف الناس من صلاة العشاء ولا تنتهي من طوافها بين الصفا والمروه إلا حينما ينادى النداء الأول يعني الليل كله تضيف في إيش؟ في إلى قبل الفجر بالنداء الأول كم كان بين الأول والثاني؟ السلف يقول ساعة إيش انت كمان انس يقول كما بينها ان ينزل هذا ويصعد ذاك يعني اشياء قال بعضهم يقول 30 ايه اذا ربع ساعه نصف ساعه بالكثير ساعه على حسابك يبقى العشاء ينصرف الناس من صلاه العشاء متى العشاء لوحده ونصف اذا ساعه ونصف بعد المغرب وساعه قبل يعني الليل كل ما عدا ساعتين ونصف كانت تقضي الليل في السعي ليش ما هو عباده ولا نصف وله معتكفة لكن ليش؟ لثقة لها وبطء مشيتها طيب قدت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروتهم قدت طوافها فيما بينها وبينه أي ما بين خروج الناس من صلاة العشاء إلى أن نادى النداء الأول لصلاة الصبح. نعم قال وكان على اس لماذا تتحمل هذه المشقه لماذا لم تركب محل الشاهد هنا جاء مالك وكان عروته اذا راى النسوه يطفن راكبات اي يطفن بين الصفا والمروه راكبات ينهاهن، فيتعللن له يعتذرن له نحن مريضات حياء منه هو كان يكره السعي ركوبا فإذا رأى امراه تسعى راكبا تقول أنا مريضه ما اقدر امشي حياء منه فماذا يقول ولا على المريض يحرك فيتركه وليملك الا هذا لكن اذا جاء لاصحابه يقول ايش لقد خاب هؤلاء وخاسروا من هؤلاء هؤلاء ترجع للمذكر اي لكل من سعى راكبا بغير عذر وعلى هذا مالك يقول السعي راكبا على خلاف الاولى الأولى أي يجب على الإنسان أن يسعى ماشيا إلا من عذر فيركب وكذلك الطواف يجب على الإنسان أن يطوف ماشيا ولا يحمل إلا من عذر يعجز فيه عن المشي وهذا مذهب مالك في المسألة أن الطواف والسعي يجب أن يكونا مباشرة ماشيا ولا يركب فيهما ولو أن لأحد حق الركوب في الطواف أو السعي لكان لهذه المسكينة التي تقضي ليلتها كاملة في سعيها لو ركبت بعيرها أو ركبت حصانها هل تقضي هذا الوقت كله؟ في ساعة تقضي فإيه سعيها؟ ولكن مع ذلك لم تفعل ونقل الباجي رحمه الله عنها أنها سئلت لماذا لم تعتمري عام كذا؟ وكنا ننتظرك قالت السعي بين الصفا والمروه يعني هذا اللي منعني من ان اعتمر لعدم استطاعتي للمشي او لاخذها علي جهدا طويلة ولا اركب لان عروه يكره الركوب هذا مذهب من؟ مالك رحمه الله ولكن عند الائمه الثلاث يجوز الطواف راكبا وماشيا ويجوز السعي ماشيا وراكبا بعذر او بغير عذر ولكن الافضل عند الجميع ان يكون ايش ماشية اما عند العذر فتقدم لنا في الطواف ان من من اللي اشتكت لرسول الله عليه وسلم سودا قالت اشتكت لرسول الله فقال طوفي من وراء الناس على بعيرك حينما تقام الصلاة ولما اشتكت قال طوفي على ايش على بعيرك فطافت راكبة وعلى هذا عند العذر لا مانع من ايش من طواف راكبة ولكن الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا بعيرا وسعى كذلك ويرد الاخرون يقولون أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان ليطوف راكبا لكون الركوب أفضل ولكن لمصلحة أخرى لأنه أول مجيئه إلى مكه بعد أن خرج إليها مهاجرا خفية في الغار وها هو يأتي إلى مكة بأصحابه والمسلمون في مكة الذين لم يخرجوا والذين لم يهاجروا ولم تفتح مكة بعد يستشرفون لرؤيته صلى الله عليه وسلم ولربما احتاج البعض لسؤاله فكان من مصلحة العامة أن يكون علما ظاهرا ولا يتأتى ذلك إلا بركوبه ليتيسر للجميع معرفته ولذا لم يطف أحد من الصحابة معه راكبا إذن الخلاف في الركوب في الطواف والسعي الجمهور على جوازه مطلقا ومالك يقول لا يجوز إلا ليش لصاحب العذر والله تعالى أعلم